كَمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَوَاءٌ أَمْ كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ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 ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولائك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولائك في الأذلين كتب الله لأجل بنا أنا ورسولين إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله يؤمنون مَنْ حَدَّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم